Yeah, hey, do the baby do this ma I I I I I I I I I I I wa annī mā zinhā ḥāminī shīnūl 'āla wa kakk kehli smati diri okeh lehli arity shad hamil ja habiyani lba muil haih gamiin nabil ya خيتي وني ما تنهى تحاميني شينو العالم وكان علي صارني وهي شمي يضلعي وصادري ينعرب بي اسمعني حسين من عين دي وانا سرا ابعدت اردا مني ولي هي يجري بدمعي على ولدي أصيحاً و الدميح سجار يفي الظايف صادير مني نعاب محسن سيقاب يمي الباب قومي لي يفي الظايف سرع هاي ني اللي جا شيلي ابني يا حاده ببدتها تسمع صوت ختي واني ماتينها قد ما انقشت شيء حالي وهارمي اللي جرى علي وظلعي اللي قطع حالي ودمي اللي يكت جاري atil hadi wa anta takayef li tibee jit daman يريل عاشينون عذور مني من جن مني ولا مصاعيد يجري هو رقمتتف ولات ينهاك ترى يدراعي دمي شيل من سايدري ودم ada suwa بوفدك من عيني بوجودك او هي مالي واللي هو مرايحيت للمسجد اتالي وطير داني حتى مني بشيء بداري على المختار من عوني <تصفيق> هذه هضمتي فيلي صبري علي أهلك قلي ولا ذلمين بعد أعزيلي وصوتي العابد يضربني يا حيدا باب الدار تسمع صار تبوني دينها تحاميني شينه العام وقاك عالي أذلاً من بعد عزيني وانت تعز الجاة تجري دموره ولادي ودموعي تهي اللعبار للمسجد طلعت وياك من قادرك يا كرار يشي يلمني يضليع وقوى من هو أقع من همي أصيحا خلو بين عمي جدامك يريد لي وعلي العين يسطورني يا علي يا حدا ditta هنا الصوت هنا اسمع يا عني مدينتي النوح هاتي حجع قمت اخي حسايل وحسين بيدي يا ولاد بقيت عطلة هتفيه ظل الشجر ويجري النبيل عبر من ظل من كسره يطير عا ويشجرة اجيال انها تظل يا حينا باب تسمع صار تبو اني عوب خيل صع وعمري اليوم تعالي يا اريد الحا اليوم واحكي لي ايش علي لا تني باصيك يا با الحسن بوصيا عيد وعناك الهضماني معريدان mez esque, milepe. Guys, Kim K�ito. Forgive me, forgive me. auntie, Krisitkur puni, aEP الشاعر المرحوم السيد عبد الحسين الشرع